بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كَلَّا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَةً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَةً لِالطَّاغِينَ مَا أَبَلَبِثِنَ فِيهَا أَحْقَابَةً لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَهُ وَلَا شَرَابَةَ إِلَّا حَمِيمَةً وَغَسَّاقَةً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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر